النشرة الإخبارية. دولة باقية للعيدارامية جندها يهتفون إنها باقية دولة باقية للعيدارامية جندها يهتفون إنها باقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد الرابع والعشرين من ذي الحجة. لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. قنص عنصرين من الشرطة للتحادية وإعطاء آلية للحشد الرافضي المرتد غرب مدينة بعقوبة. قصف تجمع للجيش الرافضي والحشد العشائري المرتد بعدد من قذائف الهاون في دجلة. هلك وجرح من جيش النيجر المرتد بتفجير عبوة ناسفة. في منطقة بحيرة تشاد البداية من ولاية العراق من ديالة قنص عنصرين من الشرطة الاتحادية واعطاب آلية للحشد الرافضي المرتد غرب مدينة بعقوبة بفضل الله تعالى استهدفت إحدى مفارز القنص لجنود الخلافة عنصرين من الشرطة الاتحادية المرتدة عند مدخل منطقة الهاشميات غرب مدينة بعقوبة ما أدى لهلاك أحدهما وإصابة الآخر كما استهدف المجاهدون أمس آلية في قرية عبادة الرافضية غرب مدينة بعقوبة بالأسلحة الخفيفة ما أدى لإعطابها ولله الحمد والمنة وفي دجلة قصف تجمع للجيش الرافضي والحشد العشائري المرتد بعدد من قذائف الهاون في دجلة بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس تجمعا للجيش الرافضي والحشد العشائري المرتد على أطراف بلدة خربة تلطيبة بعدد من قذائف الهاون وكانت الإصابة محققة كما استهدف أول أمس منزلا لأحد عناصر الحشد العشائري المرتد في مدينة الشرقاط بصاروخ كاتيوشا ما أدى لوقوع أضرار مادية واستهدفوا في اليوم ذاته آلية للحشد العشائري المرتد في منطقة أم العماين بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها ولله الحمد والمنة وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقية هلك وجرح من جيش النيجر المرتد بتفجير عبوة ناسفة في منطقة بحير التشاد بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود الخلافة آلية لجيش النيجر المرتد في منطقة بحير التشاد بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان علامت نها وللله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين قنص عنصرين من الشرطة للتحدي وإعطاء آلية للحشد الرافضي المرتد غرب مدينة بعقوبة قصف تجمع للجيش الرافضي والحشد العشائري المرتد بعدد من قذائف الهاون في رجله. هلكا وجرحا من جيش النيجر المرتد بتفجير عبوة ناسفة في منطقة بحير تشاد؟ وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة المؤمنين قلعة المسلمين بأسها لا يلي نارها حامية نارها حامية فجرت سماهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية فجرت سمعهم أسكبت دمعهم شتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية كم أسال الدماء في طريق الإباء فاستحال اللواء للعلا سارية بكتاب منير وسلاح نصير للإله القدير قد غدى الداعية دولتي إنها الفرقة الناجية جندها يهتف باقية باقية دولتي إنها الفرقة الناجية jum duha yahtif baqi ya baqi ya baqi